سئم المذلة والحنوع سئم الرقة والنعيم ومضى يشق طريقه لا ينثني وتلامس الجوزاء همته فكيف سينحني ما ضره ترك الصحاب وطول هجر الهاجرين وكل الوان العتاب ومهاجر في الله وداخله لم يلتفت يوم الفراق ورا مجر القاف قال الارض عن اكتافه ورملها لما أراد سماء ومواجر ومضاك ان الأرض لم يولد بها, يولد بها أبدا ولم يعرف له رفقا مستجمعا أسراره في صدره في صدره أطل الفؤاد بثقلهن وناء لولا اليقين لولا اليقين لما أطاق بقاءها بين الضلوع ولا أطقن بقاء وأدعى أهله لن يلتفت يوم الفراق وراء ومهاجر القاف قال الأرض عن أكتافه ورم الهوى لما أراد سماء بعد أن ترك النذير ديارهم, ديارهم, ديارهم ترضى بدور القاعدين إيواء أم بعد أن ترك الجهاد سبيلهم, سبيلهم لا فيها ولا نعما. مهاجر في الله وادعاه له. ليال يوم الفراق وراءه. القاث قال الأرض عن ورمل الهوى لما أراد سماه مهاجر اليوم يوم السيف إن تضرب به, به أخن وإن تنذر فلا إرجاء توكلا توكلا توكلا وعقيدة ولواء وعاجر في الله وادعى اهلا ان كلماتنا ستبقى ميتة اعراسا من الشموع لا حراك فيها جامده حتى اذا متنا من اجلها انتفضت حية وعاشت بين الاحياء كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب انسان حي فعاشت بين الاحياء والاحياء لا يتبنون الاموات